هناك أناس لا يعذرون أحدا بالجهل ويقصرون من عنده عذر فما هو الحكم في هؤلاء نعوذ بالله من الجهل والخطل وعمل البصيرة آخر الخلق صلى الله عليه وسلم عذر من عذر بجهل ولا يأمره بإعادة ما فرط والمولى سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. والتكاليف لا تتلزم المرء إيا بعد علمه بها والعلماء صرحوا أن من أسلم في غير بلاد الإسلام فلم يعمل عملا ولم يموده لا يعرف فلم يعمل لا يؤمر بقضاء ما عليه لأن هذا تكريف بما لا يطاق. والمقرر عند عهد العلم في اصولهم صلع ثق وغيره عدم جواز التكريف بما لا يطاق. واذا كان البرنبي صلى الله عليه وسلم عذر من اكل صائما بان الصيامه الصريحة طعن الله والثقاه الى نفسه. فكيف لمن كان لا يعلم ما لن يكون مفرطا في عدم العلم. والتفريط يريد ان يعمل العبادة فلا يسأل كيف يعبد الله هذا لا يعذر لماذا لا يسأل اما انه لا علم ان هذه العبادة نازمة فلا يؤدى لجهنه بها ولا جرى الى امور يطول التفصيل فيها والشأن انه ايضا لا يكفر احد من من صلى وفام الا اذا اعلن ما يخفر به من المكفرات التي لا يختلف الناس فيها له